ما أمل ما املل ما املل ما املل لا لو اطيل العمر امشي مثل ما يمشي طاع من الجمر والنار قلك انا خلل قلك يلعفتني وغفتي يا هلا لشوكت وقتك يهلك يمتا عيني شوفك علينا التمر يمتا تجيك حليب شوابك سيدي اثنين الامور يمتا احبابك دموع ما قبل لا الله ما قبل ما يا حبيبي وانت أول حبك كان بهروك يا ابني ما بالله ما امللك يا حبيبي ما امللك لو يضل بس نفس عندي ما بالله ما امللك ما امللك لو نهاي الدنيا كلها تصير ضدني يه بويا صوتي صيح مهدي وكنا بعض بالقلب مهدي